ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانهم وأضل سبيلا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 الناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقولا بين ذلك كثيرا، وكلن ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا. 119. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 110. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هجوا أهذا الذي بعث الله رسولا